وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا على عَبْدِنَا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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الأصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلافتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عم بينة ليهلك من هلك عم بينة ويحيا من حي عم بينة وَإِنَّ الله ألا شميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلة ولئراكهم كثير إلا فشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور فإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وراء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا هَوًى لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ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 وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ ۚ لَا يَعْلَمُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَمَفَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدْ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 فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدماب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون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 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على شماء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا شبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تُرْهِبُهُمُ نَبِيُّ عَدٌّ وَاللَّهُ وَعَدَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ جُنُودِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَنفِقْهُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ve in jenahul istalme f jenahle hava tevkil ala Allah ve semiğ فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم Lew anfak tema fi aloj, tümüne alf tabi Allah alf tabi nehum. İnsihi aziz hakim. Ya حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنَّكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وإن يكن منكم أمة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين فإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما ظنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاشرار يعلم الله في قلوبكم خيرا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 إن الذين آمنوا وآجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم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 دِمَ فَعَلَيْكُمُ النَصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 والذين آمنوا وحَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي شَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا إِلَّا إِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَطَّاءٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعض أولى ببعض في كتاب الله إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِرَاءَةٍ مِنَ اللَّهِ رَشُو لِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فسيعوا في الأرض أربعة أشهر وعلم أنكم غير عجيز لله الله وأن الله مخز الكافرين.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 إلا الذين عهدهم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يضاروا عليكم أحدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلَّقَ الأشهرُ العمر فَقَتُنَ المشركين حيث وجدتُهم وخذوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فَإِن تَابوا أَقاموا الصَّلَاةَ وَأَتَبَ الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ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 تقيين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقد فيكم إلا ولا ذمة يربونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاشقون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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَبْغُوا وَأَقْرَنُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ ثُوُءَ أِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَضَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَئِمَّتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيمان لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيما نهم وهم بإخراج الرسول وهم بدءكم أولا مرة أتخشونهم فالله أحط ق ان تَخْشَاهُ إِن قَاتِلُهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ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 تخذو من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا إِجَه، والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك عبطت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم سقاية الحاك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 فَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِن كَانَ آبَاءُ وأبنكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتمها وتجار تخشون كسدها ومساكن ترضدها أحب أحب إليكم من الله ورسوله، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسبد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلة فسوف الله من فضله إن شاء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 يُظَلَّ أُنَاقِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِمْ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفْكُونَ إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنَّ مَرْيَمَ Vma emir olmazlar. Allah'a olan ibadet يريدون أن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينَ كُلٍّ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 Yem yemme عليها finar jehan mafatukabha ve ve zhourum. Haza ma kenazum li دَتَشْهُورٍ دَالَ الله إثنا عشرَ شهراً فِي كِتَابِ اللهِ يَمَخَلَقَ خَلَقَ كِلَّ أَرْضٍ مِنْهَا أربعةٌ حُرُم ذلك الدين القيم فلا تَظْلِمُ فيهم ألف شكم وقاتل المشركين، وقاتل المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافة عَالِمٌ أَنَّ اللَّهَ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 ليباطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم شوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القمر غيركم ولا تضره شيئا فالله على كل شيء قدير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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترمها وجعل كلمة الذين كفروا الشفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتات قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولم أراد الخروج لعدو له عددا ولكن كريه الله بعثهم فثبتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوْ خِلَالَكُمْ وَلَأَوْضَعُوْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِي كُمْ شَمْعٌ لَهُمْ Allahümme bızzalim. Lakin bittir fıtneti mi? Qabıl ve qallabuluk alâmur hatta jaa al ve zahar al ve hum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 فإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو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 إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا بهم كشالا ولا يأتون الصلاة إلا بهم ينفقون إلا وهم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 فما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لَوْ يَجْدُونَ مَالَ جَاءنَ أَمْ غَارَاتٍ أَمْ دَخَلَ الَّمَلَفَ إلَيْهِ وَهُمْ يَجْعَمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ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 والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والوارمين وَفِي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فرِيضة من الله. والله عليم حكيم، فمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون لهؤؤز، قل أؤذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَشُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْبُوكُمْ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْبُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ألم يعلم أنه من يحادد الله ورشوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم شورة تنب بأحب بما في قلوبهم قل استهزؤ إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورشوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إِنَّ عَفَاءَ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ عَذَبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبرون أيديهم نشوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَأَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ ورسوله مِنْ فَغْلِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ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 وَمِنْهُمْ مَنْ عَادَ اللَّهَ عَلَى أَنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَأَعْرَضُوا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 الله يعلم شرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطمعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سَخِرَ الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أم لا تستغفر لهم إِتَستَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 ولا تصل على أحد منهم ما تأبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توبهم فاسقون.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 وَإِذَا أُنزِلَتْ شُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُقْ مِنْهُمْ وقالوا, وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعْدَى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوا تَوكل لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَبْدُو مَنْ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّنَّ وَأَعِنْهُمْ كَفَيُوب مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَنْ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأي يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم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 senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasip eyle. Ya Ekremel Ekremim, onları mağlup etme. Ya Hayyü, ya Kayyum, onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnu deyle. Allah'ım, Beyt-i Maktis'i,